موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا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 وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَّاءٌ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوهُ مَعَ اللَّهِ أَحَدَّ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَعُوهُ كَادُ يَكُونُ نَعْلِيهِ لِبَدَاءٌ قُلْ إِنَّمَا أَدَعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ قُلْ إِن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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً حَتَّى إِذَا رَأوا مَا يُؤَدُونَ فسيعلمون, فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ مَنَ الْضَعْفُ وَأَقَلُّ وَأَقْلُ عَدَدًا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 فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبله رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا قدمت لكم هذه الماده من موقع روائع التلاوات